بِمَصَابِيها وَجَعَلناها وَجَعَلناها رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدنا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقاً وَهِيَ تفور تَكَادُ تُمَيَّزُ مِنَ الغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْتٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ انتم الا في ضلال كبير وقالوا لم نكن نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعيد ان الذين يخشون ربهم لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم مَنْ خَلَقَ خلق وهو اللطيف هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أما منتم من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 الذي يرزقكم إن امسك رزقه بل انت في عدو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدا ام من يمشي سويا ام من يمشي سويا على صراط مستقيم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 قُلْ إِنَّ الْعِلْمَ عِنْدَ اللَّهِ قُلْ إِنَّ الْعِلْمَ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كفروا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كنت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 قُل رَأَيْتُ إِن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَرَّا فَمَن يَأْتِيكُم